ا ل سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ف ض ل ة الشيخ ذكرتم في المخرج من الفتن الجزء الأول الالتزام بالتخصص. فهل يفهم من كلامكم أن طالب العلم يلزم بالتخصص من بداية دراسته بأن يتخصص في دراسة العقيدة فقط؟ أو غيرها فلا يدرس غيرها أم أنه لا بد أن يحصل قدرا كافيا في العلوم كلها ثم بعد ذلك ي ت ب ح ر أو يتخصص في علم من العلوم نرجو التوضيح حتى لا يحدث لبس وأشكال على بعض الطلاب بهذه بهذه المسألة وجزاك الله خير.